بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم ولنجزيّنهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما. إليّ مرجعكم، فأوَلِبُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.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 والذين كفروا من آيات الله ولقائه أولئك يئس من رحمته أولئك يئس من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أوحرقه فأنجاه الله من النار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 فآمن لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ووهبنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن لم كانت من الغامرين إن منزلنا على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ور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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْحُلْكِ دَعَاوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ وَرِيَّةَ مَتَاعٌ فَسُوَفَ يَعْلَمُونَ